ولقد جعلنا في السماء إبرو جو وزينناها للناضرين وحفظناها من كل شيطان إِلَّا إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين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 قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أما السنة الكبر فبما تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكم من القانطين قال وَمَن يَقُلَّطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ الظالمون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إننا لم نجوهم أجمعين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 انهك عن العالمين قال هؤلاء بنات ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمون فاخذتهم الصيحه مشرقين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 لا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجهم منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وخفّض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا الذي المبين كما الَّلَّهِ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِظِيْمٍ فَوَرَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ